من الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن هو وشفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالية إلا خترا يا رب القرآن قوى عزمنا وأنت القوي وكلنا ضعفاء يا رب القرآن بارك رفنا أنت الغني وكل ما ضبراو يا رب القرآن واحد صفنا كي لا يفرق مننا الأعداو يا كل رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع الى آيات من كتاب الله كانت له اجرا عظيم عند الله ومن تلاها فتارت له نورا يمشيه يوم القيامة اخت من والإسلام نعيش مع نور الحق والإيمان مع المنزل على صفر المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات البينات من كتاب الله تبارك وتعالى يدعو علينا لكم العالم القراني لدعيه القارئ الشخصة النوماني القارئ بالتحاد للإزاعة للجميع العربي والعالم الإسلامي كله على المطيق مدينة الفيوم ندعو الله له التعطيق وانا ولكم بحثنا لإجتماع عبدالي أتقضى المشكورة الهجوم. بسم الله الرحمن أول الذين آمنوا ورسواني أتى جناتا تجري من تحتها أنوار فاني في هذه تحيتهم فيها سلام وَأُذْكِرَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ دارا جيفة ربا الله من قبل كلمة طيبة كشجرة طيبة أضوها في صفا وأها في لها کن لحیم وَأُرْدَنَ كِلًا آمَنُوا وَآتُوهُ وَعَاشَ جَنَّتُ لَا تَذْرِي مِنْ, من تَحْتِهَا ده Lord نستت الله هو الذي ألم الذين بَدَّلُوا نعمة اللهِ فرآءَهُمْ ألم الذين نعمة لَأَنَّمَا يَأْصَلَّونَ هَذَا الْقَاضِيُّ مُصَلِّيَّةً مُصَلِّيَّةً مُصَلِّيَّةً ريلا من الذين فتلون رحمة الله المقرى ألم, ألم مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة مَا أَسْتَطِيعُ was not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 وانسان وَإِذْ قَالَ إِذْ رَاجِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا وجنو بني وبني أن عبد الأصنام رب إنهم لا أَمْلِكَ فِيرًا مِنَ النَّاسِ أَسْتَبِعَانِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَن ضَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ huran این No, ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئذة من الناس تهوي من بمرات لعلهم يشكون <تصفيق> ربنا Allahumma. <laughs> A الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكويت ما عوين إنه إلى جميع الضواء someone else wanna... وحين وحين وحين. هذا بلاغ للناس ولينظروا برعه وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب واسد اخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب داوة القرآنية المباركة تلا علينا لكم العالم القرآني الإذاعي خضيلة القارئ الشيخ طاها النوماني القارئ بالتحاد الإذاع والتلفزون العربي والعالم الإسلامي كله كل المقبل مدينة الفيوم لذلك سنة عارفة أرضية يوم خازنا القراش الخبرى قصر الزيافة في جميع المعجل. يا يا يا يا تجارد أولاد البرزاوي وعلى المكمين الكمين إن الله سيركون